وَمِنَ النَّاسِ مَن يُجَادِلُ فِي اللَّهِ بِغَيْرِ عِلْمٍ وَذَٰلِكَ هُوَ الضَّلَالُ الْبِينُ وَإِذَا قِيلَ لَهُ ما أنزل الله قالوا بل نتابعوا ما وجدنا عليه آماءنا أولو كان الشيطان يذعون وإلى الله آقبة الأمور ومن كفر فلا يحزنك كفره إلي الله عليم بذات الصدود الله <تصفيق> هو مَا خَلْقُكُمْ وَلَا بَعْتُكُمْ إِلَّا كَنَفْسٍ وَاحِنَةٍ إِنَّ اللَّهَ سَمِيعُ